إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ من ربك وَهُمْ نَائِمُونَ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 وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إِنَّا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون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 عَسَى رَبُّنَا أَنْ يبدلنا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاضِبُونَ كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إن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 فليأتوا بشركائهم إِنْ كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أَبْصَارُهُمْ ترهقهم ذلة